ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم رب ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي لَهُمْ وَارْزُقْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة